نفسها على بيتك مش قاعد في الشارع لان لو لو النبي ولا كل واحد يحاكم الثاني كانت الناس كلها وقت بعضها صح قلنا انا متكلم غلط لا صح انت لو بتنفس الشريعه في بيتك يبقى انت منك لربنا على طول اه تمشي في الشارع يعني انا كنت راكب معايا واحد شيخ اقول لك الحوار اللي دار بينا انا كنت بسمع موسيقى تمام هو اولا ما يعرفش ان انا مسيحي عشان ما يصدموش اه بس هو خصم لي ان انا بسمع اغاني يبقى كف الشاب اللي ماشي في الشارع بيهزر يبقى كف بتاع النت كف بتاع الموبايل سواني ثواني بس انت حضرتك مش لكل ده دي يعني ماشي احنا بنقول السلفيين ماشي في اغلبيه منهم انهم متشددين شويه كتير. خلاص كتير. لا بس عشان ايه مش شدين على المسلم مش عارف المسيح على الكل لا. على الكل ما انا بقول لك هو ما يعرفش انه مسيحي بس عشان انا بسمع اغاني قال ان ده كده قوم ايه خليني بس اكمل الاغنيه خلاص خلصت كلامي قال لي ايه قلت له ايوه خلصت كلامك رد ولا لا ولا انت عايز تكلم حدش يرد عليك قال لي لا يا ابني خطر الجن انت عاوز كرسي في الجنه كرسي بالدوات <تصفيق> قال لي ازاي قلت له انت بنقاله واللي عاوز كرسي في الجنة واللي كرسي حضور حمال <تصفيق> قال لي تبولي ما ناخدش الاثنين قلت له لا اقول له ده ولا ده وانا اقول لك ايه اولا اللي يقوم شغلتك دي يدخل الجنة ودخل النار ويكفر ده ربنا الواحد انت عايز تاخد شغلته ويوديك عنده مش هيبالك وبعدين الموبايل والنت والشباب اللي عيلهم اتخلعوا ايدهم متقطعه وماتوا هم اللي قالوا لك صوت وبتتكلم طيب معلش بس تعليق صغير ايديهم متقطعه في ايه الصورة. الصورة. آه. في الصور في الصور اه ليش مش السلفيين انا ما بقولش منه هو هو هو, هو بينتقد كل شيء هو لا هو. ده لا يبقى عيب منه هو بس انت مش فاهم وجهه بس ايوه ايوه انا فاهمك انا فاهم أنا, انا عاوز أنا أخير أخير له يعني ما يكرهش حد عايز اقول له ان كلنا بنا هاتمين كلنا انت... لنا كلنا واحد بس اللي هي حسنين اه طبعا هو؟ ماشي ماشي ابيه ماشي وهو بالتها دلوقتي لو كنت عاداتك قلت له ان عاداتك مسيحي ما كانش تكلم ليه؟ عشان دلوقتي ماشي الشيخ احنا كمسلمين عندنا الشيخ يجي ينصحنا يا جماعة حرم عليكم مش عادف ايه لان في دلنا كذا ماشي. زي ما حضرتك عندك القص مثلا يجي يكلم حضرتك يا ابني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا صح مش هتبقى الجامعة عاد تقصروا تبى تبى عامة ما كانوا راحوا قصروا طبعا مش مش مش مش مش مش مش لا لا لا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش ما مش مش كلهم انت حضرتك شفت مش كلهم قالوا احنا مش مش قزت تجاه بصراحه يعني عشان انا ما كلهم ايوه في ناس في ناس متشدده اصل بصوا اقول حاجه في ناس مثلا يعني زي ما تقول المعاصي كانت وقت حياتهم خالص وبعدين قاموا مثلا فجاه يعني ربنا تاب عليه وتاب والكلام دوت فايه عايز يعني كل حاجه يغيرها عايز كل حاجه من قلبه انا عايز يبقى الناس كلها مسلمين مش عارف ايه دي بتبقى يعني حته حماس شويه لكن في ناس من الكبار يعني الناس الكبار المفروض ما يقولوش كده حماسك يفيد نفسك ماشي لكن حماسك يضر غيرك يبقى مش حماس لا, لا ما انت ضر غيرك اهو ما, ما انا حضرتك انا بقول لك هو لو كان يعرف ان حضرتك مسيحي ما كانش قال الكلام ده ده انا كنت نفسي كنت نفسي يعرف ان انا مسيحي عشان هو, هو هو الشخصيه نفسها مستقر كل شيء من طريقة كلامه مستقر لكل شيء كان قاعد برضو راجل تاني زبون تاني رير ولاجل قاعد ورا برضيش اتكلم اللي بعد الراجل اللي بعد مني يزل قال لي يا ابن راح بقول لي انا بكلمه بدفع عن البناء ادم اللي هو منه على إن أنا مش على اننا مسلحة وانه هو كل حاج ربنا, الصراحة. ربنا الصراحة. الله الصراحة. الله الصراحة.